من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فترك أمته على المحجة البيضاء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 وتقوى الله تبارك وتعالى هي سبيل المؤمنين وطريق الناجين كيف لا ورب عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم خشيته أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بالجميع حاضرين وحاضرات ومستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وقبل أن أبدأ في رسالتي إلى هذه الوجوه الطيبة الوجوه الطاهرة التي أشهد الله على محبتها فيه أشكر ربي عز وجل الذي هيأ هذا اللقاء ثم أشكر حكام هذه البلاد وثقهم الله لكل خير وأمير هذه البلاد خصوصا ونائبة فجزاهم الله عنا خير الجزاء ثم أشكر إخواني منظمين ومشرفين ومساهمين وداعمين والحاضرين والحاضرات أشكرهم جميعا وأقول أبشروا بخير فإن الله عز وجل يحب العاملين المتقين وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم هذا اللقاء الأول في المخيم الرابع لشباب الخبر وهذا المخيم الطيب المبارك الذي جئنا من أجله اليوم جئنا لكي نجدد مع الله عز وجل العلاقة جئنا اليوم يا معاشر الأحبة حتى نهدي هذه النفوس إلى رب الأرض والسماوات جئنا اليوم نبني بناء سليماً عنواننا في هذا قول الله عز وجل في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى مِنَ الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف ها فانهار به في نار جهنم المطلوب تاسيس البنيان مع الله عز وجل اليوم نعيش مع الله سبحانه وتعالى عيشة طيبة هنية لأن رسالة اليوم بعنوان مع الله يا من تحبه مع الله يا من تحبه الله ما أعذب الكلمة الله ما أحسن الإسم الله ما أجمل المسمى كيف أنت بغير الله عز وجل رسالة اليوم هي رسالة تجديد علاقة مع الله عز وجل رسالة اليوم بناية طريق إلى رب الأرض والسماوات رسالة اليوم أن تعيش مع الله عز وجل كما أمر وكما أحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كم نتكلم عن أنفسنا كم نتكلم عن إنجازاتنا كم نتكلم عن دنيانا كم نتكلم عن أعمالنا كم نتكلم عن أقوالنا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 كم تحتاج هذه القلوب أن تسكن إلى الله تبارك وتعالي. وتعالى أليس الله عز وجل يثني على نفسه فيقول في محكم الكتاب في هو, الله هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا رحمان اللہ جیلا علا القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون أريدك أن تتأمل كيف أنت مع الله؟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 وكذلك ننجي المؤمنين وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون إذا أجدبت الأرض إذا مات الزر إذا ذبلت الأزهار إذا ذوت الأشجار إذا غارت الماء إذا اصطفقت الأمواج إذا تعالت الصيحات إذا اشتد على الإنسان الأمر من ينادي ينادي الله من يسأل الله من يدعو الله من يعظم الله من يتوجه إليه الله أليس الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه في محكم الكتاب طالبا لقلوب عباده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ينزل المطر ينهمر الغيث يذهب الضمأ ترتوي الأرض حتى قال الله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج أين أنت عن الله أين أنت عن الكريم أين أنت عن الرحيم أين أنت عن الجليل أين أنت عن من يسمع دعاك أين أنت عن من يرفع ضرك أين أنت ممن أعطاك أين أنت ممن أكرمك يخواني زور تحد المستشفيات شاب من الشباب على السرير الأبيض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 كم نتغافل، كم نتعاظم، كم نتكبر لكن الله عز وجل إذا سألته والله ثم والله أعطاك إذا رجوت فتح لك الباب إذا توجهت إليه سمع دعاك أجاب شكواك كشف ضرك شاف مرضك فتح لك بابه دلك عليه ذلكم الله فأنا تؤفكون كم تحتاج أن تعيش معه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 اسمحوا لإني أهمس في آذانكم همسة يقول الله عز في محكم الكتاب يا أيها الإنسان أنا وأنت ما ذروت ما غرك بربك الكريم وش سوى الذي خلقك فسواك فعدا لك في أي صورة ما شاء أركبك تذكر ايش مع القرآن؟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 أسأل الله عز وجل يخواني وأمنوا أن يبارك في أعمار آبائنا وأمهاتنا جميعا وأن يرحم من مات منهم وأن ينزل على قبورهم شعبيب الرحمة والرضوان والمغفرة يقول أمي يا شيخ منذ أن عرفتها ما تركت صيام الأثنين والخميس قبضت رحمها الله عز وجل وهي صائمة يقول دخلت عليها يومنا الأيام ممسكة بكتاب الله عز وجل تقرأ وتبكي قلت يمي ماذا دهاك يا حبيبتي ما الذي أصابك قالت يا ولدي مربنا العمر ولم يبقى إلا قليل ووالله إني أحب أن أقبض بين يدي الله عز وجل وأنا صائمة وساجدة وتالية وصدق الله لما قال ألا إن أولياء لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اين الولايه الله عز وجل اعطاك ما شكرت الله عز وجل من عليك ما شكرت اليوم يا أخوان منا من يعيش بلا هدف ما يصلي ما يقرأ القرآن ما يبر والديه ما يحسن إلى جيرانه ما يحب أكرباءه يؤذي المسلمين يخرب في مصالح المسلمين الله عز وجل أعطاه بلد أعطاه خير أعطاه بركة يخرب يكسر يؤذي شبابنا اليوم إلا من رحم ربي كيف يعيشون بغير هدف كيف ينامون بغير هدف كيف يدعون لا يعرفون إلا من رحم ربي شبابنا اليوم نعم فيهم الحب فيهم الخير فيهم الصلاح فيهم النصيحة فيهم الود لكن أهل السوء ما تركوهم هذا الشاب من الشباب يحدث عن نفسه يقول كنت من أهل الفجر واليوم والله ما أصليها أبدا كنت من أهل القرآن واليوم بعيد عن القرآن ليش يا حبيبي ليش يا غالي الله عز وجل وش قال في القران قال عز من قائل ومن اعرض عن ذكري فانن له معيشه ضنك وانا نحشره يوم القيامه ونحشره يوم القيامه اعمى كان يشوف طريق المسجد ويعرض يسمع حي على الصلاة ما يصلي يرى القرآن ما يتلوه يحدثني أحد الشباب يقول والله يا شيخ ما عرفت هدوء القلب إلا لما تعرفت على الله عز وجل ما عرف طريق الهداية إلا لما صليت لله عز وجل من رحمة الله يا أخوان أعرف شاب من الشباب ما كان يصلي يحدث عن من كان معه يقول لما عزم على العمرة وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة بقدر الله عز وجل يدخل أحد دورات المياه تزلق أحد قدمه ثم يسقط يضرب رأسه في آخر مؤخرة الدورات المياه أجل الله لا يدري عنه الشباب يأتي إليه الشباب آخر كلمة نطقها اللهم إني أحبك فاحبني. كان ضالا ضائعا عن الله عز وجل لكن الله تبارك وتعالى ينزل البلع ينزل المصيبة يفقدك شيئا تغليه في نفسك من أجل أنك تعترف بحبه جل جلاله ترجع إليه تناديه تبتهل تتذلل تبكي تناديه يا ربي زلت بي القدم عن طريق النجاح فمن يجيني سواك نريد أن نعيش بهدف حب الله حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الوالدين حب القرابة حب هذا البلد بلد التوحيد بلد الإيمان بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم حب حكام هذه البلاد في طاعة الله فيما أمر الله ليس في معصية الله الله, الله عز وجل أكرمنا بالإيمان هل شكرنا الله الله أكرمنا بالتوحيد هل حمدنا الله الله عز وجل جعل الجباه تتذلل بين يديه جل جلاله يحدث أحد الشباب يقول تصدق يا شيخ لي أكثر من عشرين أو يزيد والله ما قد رأيت الكعبة أبداً ما رأيت الكعبة أبدا كيف ذكر الله كيف وحد الله الله يعطي وينعم ويتفضل ويكرم لكننا ننساه عز وجل والله تبارك وتعالى يقول في محكم الكتاب ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله كلمات أحرك بها قلوب ربما غفلت ولا يزال الخير في شبابنا في فتياتنا في إخواننا في أحبابنا في أبائنا في أمهاتنا لا يزال الخير بين جنبات القلوب أنا ما أشبه القلوب يا أخواني إلا بمعدن الفضة تصيبه المعصية فيسود ثم المعصية, فيسود، ثم المعصية فيسود ثم يؤتى به فيمسح بمسوح الإيمان بالذكر بالتسبيح بالتهليل بالخشية بالرغبة بصلاة ركعتين بتوبة إذ به يرجع من جديد يتلألى ذلك قلب أهل الإيمان ذلك قلب الشباب ذلك قلب ذلك الشاب البعيد عن الله سبحانه وتعالى في لحظة يتذكر وفي لحظة يتوب وفي لحظة يعود وفي لحظة يرجع يتذكر هذا الموقف أصحاب الغدرات أصحاب السيئات أصحاب المعاصي أصحاب الضلال أصحاب الضياع أصحاب الأغنيات أصحاب التمثليات أصحاب الفساد أصحاب مقاطع حرام أصحاب النظر إلى الأعراض أصحاب متابعات الأعراض في كل مكان الأصحاب اللي عاشوا بعيدين عن الهدف الحقيقي هو حب الله عز وجل تراهم في الشوارع في الأسواق في المستشفيات في كل مكان قل منهم والله إذا ذكرته بالله عز وجل ذكر قل منهم والله من تأخذ قلبه إلى الله عز وجل يعود هنا أقول لهم عندكم حبيب أحبكم جل جلاله كل من حولك أحبك لنفسه إلا الله عز وجل أحبك لنفسك كلمات بقلب النابض كلمات أبعثها من قلب الذي أحبكم أشهد الله يا شباب أن يحبكم في الله والله الذي لا إله غيره ما دعاني أن أقف بين أيديكم اليوم وأجلس بين هذه الوجوه إلا استجابة للواحد الأحد جل جلاله ثم لإخواني القائمين على هذا المخيم ثم لكم أنتم يا معشر الشباب لأني أحبكم وأعرف أن قلوبكم تحب الله عز وجل وأعرف أنكم تريدون ما عند الله لكن لا يزال هناك من يردكم عن طريق الله عز وجل ونقول يا إخواني كما قال الله عز وجل حتى يأتي الجميع إلى الله يقبل الجميع إلى الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا اتبعوا السبل شهوات معاصي افلام ضياء فساد شباب مخدرات حرام مقاطع جوالات فيها ما يندانه الجبين تتبع للعورات فساد في الاسواق في الشوارع في كل مكان اين الله اين الله حبيبي الشاب. انا اليوم بين يديك اذكرك وذكر نفسي اين الله اين الله في خلوتك أين الله في سيارتك؟ أين الله عز وجل في بيتك؟ أين الله مع زوجتك؟ ألي تشتكي الألم منك؟ ضرب، إذا، جرح، طرد أين أنت من أبنائك؟ بناتك؟ أسألك بالله متى يوم من الأيام جبت أبنائك وبناتك؟ إن كنت متزوجاً وزوجتك واجلستهم بين يديك وعلمتهم ركعتين علمتهم قرآن علمتهم حديث علمتهم ذكر علمتهم استغفار علمتهم توبة اعلم ان الحبيب صلى الله عليه واله وسلم ب ابي يقول ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها اللهم اجعلني والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والسامعين والسامعات ممن يدخل الجنة والفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب يا غالي أنا اليوم معك اتجدد حبك مع الله عز وجل أريد قلبك في جوف الليل يعود إلى الله عز وجل يتذكر كما قال القائل يا نفس ان لا تفكيني حتى متى حتى متى حتى متى لا, لا تعقليني وتسمعين وتبصرين يا نفس إن لم تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما أقول لعل رشدك أي حين أين الأولى جمعوا وكانوا لِلْحَوَادِثِ آمِنِينَا أَفْنَاهُمُ الموت الْمُطِلُ أَفْنَاهُمُ الْمَوْتُ الْمُطِلُ على الخلائق فإذا الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَا فَإِذَا مَا شَاكِنُهُمْ وَمَا جَمَعُوا وَمَا جمعوا لقوم آخرين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأسفاه من حياة على غرور وموت على غفلة ومتقلب إلى حسرة ووقوف يوم الحساب بلا حجة وأسفاه وحسرتاه اسمع هذا الخبر نورة أخت لنا في الله فتاة كانت مثل الفتيات معاصي شباب قنوات أفلام مسرحيات إعراض ما في هدف إلى الله عز وجل تقول لا تستغربون يمكن أنا من أكثر البنات مجاهرة بالمعاصي حتى أصبحت والله على ما أقول شهيد ما أخاف شيء مثلها كثير من الشباب والشبان والشابات إلا من رحم ربي أما هذه الوجهة الطيبة ومن يشاهدني فهي بإذن الله قد جمعت الإيمان في قلوبها فأسأل الله أن يحرمها على النار تقول اختنا نورة كان الكثير يظن أن نورة من اسمها تنير لكن والله في الحقيقة يا شيخ ما هي إلا مظلمة في قلبها وفي نفسها وفي أعمالها قلت كيف قالت انا إنسانة معاصي ما أعرف الصلاة طبعا أشوف البنات إذا صلت الوحدة منهم أقول يفلانة قدامك العمر طويل تسويف نسيان قوة والله عز وجل يقول ما غرك بربك الكريم تقول كانت الواحدة منهم تناديني نوير تقول يا شيخ أي شيء في بالك تتصور أني فعلت فعلت يمكن تقول أنت واللي يسمعون وين الوالد وين الوالدة وهنا أهمس أنا في أذن الوالدة والوالد وأقول لهم كفى بالمرء إثما أي يضيع من يعول والله يا إخواني عندي من الأخبار ما يتسع المقام لذكره لكنه والله إن لم يكن يشق القلب شقا فإنه يفجر القلب تفجيرا أخبار عظيمة مثل أخبار نورة كثير لكن نورة إخواني ترسل رسالة للجميع تقول عن نفسها أقول لكم بكل صراحة أبوي مشغول عني أمي مشغول عني انا تربيت بين أحضان الخادمات نعم عندي المال عندي الصحة عندي القوة عندي كل ما تتصور لكن إلا شيء واحد أعظم سعادة إني أعيش مع الله عز وجل والله يا شيخ ما شعرت بها إني أحس أني مخلوقة في هذه الدنيا من أجل غاية والله ما شعرت بها أصبحت تجرع الغصص والآلام صحيح هذا مهب عذر عند الله عز وجل يوم القيامة لكن ماذا أفعل هم تركوني هم ضيعوني حبست أنفاسها وبكت أسمع بكاءها عبر سماعة الهاتف قلت يا نورة تكلمي قالت والله يا شيخ إذا تذكرت أني كنت وأصبحت بكيت ليش يا نورة قالت لي أني كنت أعيش بغير هدف أعيش بغير حياة يمكن الناس يشوفون يقولون أنت في سعادة أنت في سرور لكن والله كنت أعيش كل ألم مع كل معصية أسويها ثم قلت لها اصبري ترى الله عز وجل يمكن أراد شيء وحكمة ورب عز وجل ما يفعل شيء إلا لحكمة أمره عز وجل نافذ وهو حي عز وجل لا يموت حكيم عليم قاهر رحيم ومع هذا مهما بلغ عز وجل من الرحمة بعباده ورحمته سبقت غضبه جل جلاله إلا أن عباده يعتدون عليه وإذا تابوا إليه وأنابوا وشعروا بحبه تاب عليهم ورحمهم نوره يخوان تتكلم عن موقف تقول يا شيخ الدنيا ابتلاءات واختبارات وما ندري من اللي يخسر منا ومن اللي يربح تواصل حديثها تقول خرجت يوم من الأيام والله ما كنت أريد إلا السعادة كنت أريد أني أعيش مثل ما يعيش الفتيات أريد أن أكون فتاة تحقق أمنياتها. أمنياتها مثل اليوم لو تسأل شاب من الشباب يقول أريد أن أسافر أريد أن أكون شابا منطلقا بحريتي أفعل ما أشاء أقول ما أشاء أصنع ما أشاء أنا أقول هذا الشاب افعل ما تشاء افعل ما تشاء قل ما تشاء اترك ما تشاء لا تصلي لا تقرأ القرآن لا تسجد لرب الأرض والسماوات لا تسمع الموعظة لا تحضر الذكر لا تصلي على الموت لا تحفر القبور لا تكن ممن تابوا أناب لكن والله ثم الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ستعود رغما عنك إلى رب الأرض والسماوات والله ما من مفر من الله إلا إليه وما من مرجع من الله إلا إليه مهما بلغ سلطانك وقوتك ومالك وصحتك وجبروتك معادك الى الله والله لا انا ولا انت لن ينفعن عند الله الا رحمته جل جلاله ثم العمل والله يا اخوان ونتذكر قصة نورة اتألم لان كثير مننا اليوم عاش مثل نورة فعل كل شيء خمور خروج خلوات فساد تفحيط تكسير ربا مخدرات كل شيء لكن نسي أن الله عز وجل يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نسي قول الله عز وجل يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم نورة تقول لك أنا مثلك عشت مثلك لكن اسمع قصتي يمكنك تتوب يمكنك إذا كنت لازلت تفكر أنك تعصي الله بعد ما تسمع هذا الكلام بعد هذا المخيم الطير الطاهر المبارك اللي يسأل الله أن يحرم القائمين عليه على النار قولوا آمين يا إخواني إن كنت لا تزال تعقد في قلبك إنك تطلع من المخيم وتعصي الله أبقول لك تذكر تذكر تذكر قول الله عز وجل في محكم الكتاب كلا إنها والله ما تقواها في الدنيا كيف تقواها عند الله يوم القيامة والله ما تقواها ولو بشعرة واحدة من عذابها كيف تقوا تعرض عليها عند الله يوم القيامة نورة تقول طلعت نعم لكني غيبت أن يكن في موقف بين يدي الله عز وجل خرجت مع مصير مجهول والله ما أدري لو تسألني لما خرجتي والله ما أجبتك لو تسألني أما خفتي رب الأرض السماوات ما أجبتك والله لو تقول لي ماذا قدمتي والله ما أجبتك خرجت لكن لأي شيء ما أدري يمكن أدور الوناسة يمكن أدور السعادة يمكن أدور مكان أعصي الله عز وجل فيه ما يشوفني الله فيه وهذا والله من جهلنا ابن آدم حقير ذليل ضعيف مسكين والله لو أصابه مرض لمات ألما ووجعا ورب عز وجل هو القادر هو القاهر هو الرحيم هو الرحمن هو السميع هو البصير لكن هذه المرة تقول عن نفسها مختلفة دخل جو المعصية جو عصيان رب الأرض والسماوات أعلم أني الآن جالسة أعصي الله عز وجل لكن ما أحد يدري ما أحد يراني ما أحد يسمعني لكن غفلت أن الله عز وجل قال عن نفسه سبحانه وتعالى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى أبعيد حتى تتذكر أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى تقول تعوت على ستر الله وللأسف كثير مننا يقول لو الله غاضب علي ورى ما يذبحني وراء ما يقتلني وراء ما يكشف ستر عني أنا بقول لك ما قال الله الله عز وجل عزيز انتقام لكنه قال عن نفسه ورحمتي وسعت كل شيء أبي أفتح لك باب الرجع أبي أفتح لك باب أن الله عز وجل الآن يسمع منك الله عز وجل يراك الله عز وجل يحبك وتقول مع هذا قلت ما أحد يدري وبعدها وفي لحظة غفلة وجنون سرعة قاتلة بدأت أصرخ أنادي أقول عامر انتبه عامر انتبه ما انتبه عامر ما سمع مني لحظة واحدة من الله عز وجل كن فيكون يمكن لي يمكن لك يمكن لها يمكن علي يمكن, علي. يمكن عليك لكن فكرت على وش وان ترجع رب الأرض والسماوات أجبني كيف سترجع إلى رب الأرض والسماوات المواعد تأتيك والآيات تسمعها والذكر يحرك الجبال ما يحرك قلبك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون تقول قلت له انتبه يا عامر لكن ما استطاع أن ينتبه للموقف لأن الله أراد ولأن الله عز وجل أمر ولأن الله عز وجل لا معقبة لحكمه تقول والله يا شيخ إني ما فقت إلا ورقبت عامر تطير قدامي في الهواء الدماء انتشرت في كل مكان ما أفقت بعد فترة وما كنت أدري والله إني أفيق من هذه الغيبوبة إلا بعد ما ذكروا لي رأيت الموت طاشت دماؤه في وجهي أغمي علي وما أفقت إلا بعد واحد يوم بعد واحد يوم فأحياني الله عز وجل تدري يا شيخ لماذا قلت لماذا قالت عبرة من الله عز وجل لعل واحدة مثلي تسمع هذا الكلام وتسمع قصتي وترجع إلى الله عز وجل قبل أن, أن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تقول يا شيخ أنا أكلمك اليوم ونتائبة وادعوا الله أن يقبلني اللهم إن قد أقبلت عليك فاقبلها يا رب العالمين اللهم إن التائبين من الشباب والشابات والكبار والصغار قد أقبل عليك تائبين يريدون حبك ويريدون الحب الذي يقرب إلى حبك والعمل الذي يقرب إلى حبك فاقبلني وإياهم تقول تدري وش بقالي من الدنيا قلت وش بقالك يا نورة قالت بقالي مصلاتي ومصحفي فقط كلما ضاقت بي الدنيا توجهتي لله سبحانه وتعالى وقالت بقول لك شيء ما قلت لك عليه قلت قول يا نورة قالت أنا اليوم مصاب بإعاقة كاملة إعاقة كاملة شاملة لا أستطيع أن أتحرك لكني سألت نفسي فقلت يا نورة ما أغنى عنك الجمال يا نورة ما أغنى عنك الصحة يا نورة ما أغنى عنك الشباب يا نورة ما أغنى عنك قوتك يا نورة أين القوة التي كنت تفخرين بها اليوم أصبحت على هذا الحال والله لقد ضرب أروع الأمثلة شبابنا وأبناءنا وبناتنا اللي حن نسميهم معاقين ووالله ما هم معاقين ما هم والله إلا أصحيا لماذا؟ لأنهم مع الله عز وجل أصحا مع الله سبحانه وتعالى يذكرونه يسبحونه يثلونه, يثلونه يثلون كتابه تبارك وتعالى هنا أرسل رسالة وقل يلي تحب الله عز وجل اسمع ربك عز وجل واش يقول قال عز من قائل أفلا يتوبون أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله أكبر هل في الوجود إله غيره فيرحم هل هناك إله غيره فيغفر هل تسكن الأرواح إلى غيره عز وجل هل تسكن الأرواح إلا بحبه هل تطمئن النفوس إلا بذكره هل تهدأ القلوب إلا بتسبيحه هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين غفار الذنوب ستير العيوب نادى عز وجل بندائه الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو أرجى نداء في كتاب الله قال الله عز وجل في محكم الكتاب عيشوها معي يا أخواني عيشوها معي يا عيشوها معي يا من تشاهدوني عيشوها معي يا معاشر المسلمين يا معاشر الأحبة يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم عيشوها يقول الله عز وجل في محكم الكتاب قل يا عبادي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 إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يلا يا شباب يلا يا أخواني يلا يا خواتي يلا يا مشاهدين يلا يا مشاهدات نقول نستغفرك اللهم ربي ونتوب إليك يلا يا أخواني تراكم على موعد عند الوادي الأفيح هناك عند الله عز وجل عند الجنة عند الحور عند الأنهار عند الأطيار عند البركات عند الملائكة عند الله ألا هل من مشمر للجنة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله لجنة يا من أرد ما عند الله استغفر الله يا من تحب الله استغفر الله يا من عصيت استغفر رب الأرض والسماوات يا من تعاليت استغفر الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد نعم والله ما بنا من نعمة فمن الله وما من خير إلا من الله ولا يعود الفضل إلا إلى الله يا من له يا من له تعنو الوجوه وتخشعو ولأمره كل الخلائق تخضعو أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجداً أتضرعوا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الحب التام اسمع يا حبيبي إن الحب التام هو كمال الخضوع للمحبوب جل جلاله هكذا التائب هكذا المحب هكذا المقبل هكذا المحبة هكذا التائبة هكذا المقبلة هكذا المستبشر هكذا المستبشرة هكذا تقبل القلوب على الله عز وجل يقول أحد السلف رحمه الله تعالى والله ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انساقت إلى الله وهي تضحك الله أكبر رجال رجال قال الله عنهم في القرآن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وَمَا بَدَّنُوا تَبْدِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وصدق القائل ولعل محاضرتي شارفت على الانتهاء صدق القائل يوم أن قال أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك فلو أنني استطعت غضت طرفي فلم أبصر به حتى أراك إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباك هذا الحب الصادق هذا الإقبال على الله عز وجل يصدقها قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُحْكَمِ الْكِتَابِ فَافْ إِلَى اللَّهِ فَافْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ أعاتب نفسك وأقبل على مولاك واستغفر ربك وقل يا ربي أنا اليوم جيتك قل يا ربي أنا اليوم حبيبك قل يا ربي لن أضيع صلاة قل يا ربي لن أعق والدي قل يا ربي لن أترك القرآن قل يا ربي سأحمل فؤادي إلى جنة أرضها السماوات والأرض قل يا ربي جيت إليك جيت إليك تائب جيت إليك منيب جيت إليك فافتح لي أبواب الرحمة اليوم فتحنا لك باب الرجاء واعلم أن مولاك عز وجل يحبك حبا بل ويرجو لك فضلا ويرجو لك كرما وإحسانا ولهذا تذكر يا غالي أن ربك عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب العائدين ويحب التائبات ويحب العائدات ويحب من تقرب إليه جل جلاله صدق الله عز وجل لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وإلا فندم وصراخ وحسرة وألم ونقمة فأحسن وفادتك إلى الله عز وجل واعلم أن ربك عز وجل يناديك وسيناديك ولا زال عز وجل يناديك ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أحسن الله لي ولكم وغفر الله لي ولكم وتاب الله علي وعليكم يا معاشر الشباب أشئد الله أن يحبكم فيه وأرجو الله يجمعني وإياكم في مستقر رحمته تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم إنا قد جئنا إليك تائب فاغفر لنا اللهم تجاوز عنا اللهم ارحمنا اللهم ثبتنا اللهم سددنا اللهم اجعل قلوبنا تخافك وتحبك كأنها تراك اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجزي إخواني الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات جنة عرضها السماوات والأرض ولا تحرم إخواني المنظمين لهذا المخيم يا رب العالمين صالح الدعاء وأسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن لنا ولكم أقول قولي هذا الذي أسأل الله أن يجعله في رضاه وأن يغفر ذنبي وأن يعفو عني وعنكم وأن يسامحني وإياكم فيما أخطأ به اللسان أو اعتقد به الجنان أستغفر الله استغفر الله أستغفر الله والله أعلم وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله